Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamın vah ile getirdiği ve zırhı çıkar bunu oku dediği gayet yüksek ve çok kıymetdar bir münacatı peygamberiyedir ki Zeynel Abidin radıyallahu an’tan tevatürle rivayet edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka biasma'ika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Halim ya Azim ya Hakim ya Qadim ya Muqim ya Karim Anta nar يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفع الدرجات يا عظيم البركات يا غافر الخطئات يا دافع البليات يا سامع الأصوات يا معطي المسؤولات يا عالم السر والخفيات Krussram 321 Sibunnika Excellent to implement through dulling, ispurいる from يا Ye dr يا uncannychados- vishaw يا خَيْرَ der يا Ye dr يا وهو baik,なら Snowa-you knows기를 with our Vedder. Ye drμε of يا خير الفاصلين يا خير المحسنين سبحانك لا إله إلا أنت لما لمان لمن خلصنا من النار يا من له العز والجمال يا من له الملك والجلال يا من له القدرة والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا من هو شديد العقاب يا من هو سريع الحساب يا من هو عنده حسن الثواب يا من هو عنده أم الكتاب يا من هو ينشئ السحاب الثقال سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار وأسألك بأسماعك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا ذا الأمان سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من النار يا من تضع كل شيء لعظمتي يا من استسلم كل شيء لقدرتي يا من ذلك كل شيء لعزتي يا من خضع كل شيء لهيبة يا من انقاد كل شيء لملكتي يا من دان كل شيء من مخافتي يا من شقت الجبال من خشيتي يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه، يا من لا يعتدي على أهل مملكتي سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان، خلصنا من النار يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا بعث السرايا يا مطلق الاسار سبحانك لا اله الا انت تعلم ما انا وخلصنا منا يا ذا الحمد والثنا يا ذا المجد والسنا يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفا يا ذا العف والرضا يا ذا المنن والعطا يا ذا الفضل والقضاء يا ذا العزة والبقاء يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والآلاء سبحانك لا إله إلا أنت لما أنتم لمان خلصنا من النار وأسألك بأسمعك يا مانع يا دافع يا نافع يا سامع يا رافع يا صانع يا شافع يا جامع يا باسع يا موسع سبحانك لا إله إلا أنت لما من النار يا صانع كل مصنوق يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا رحمة كل مرحوم يا ناصرا كل مخدول يا ساترا كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا بلي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتكاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كشاف الكروب يا مقلب القلوب يا مزين القلوب يا منمر القلوب يا طبيب القلوب يا حبيب القلوب يا أنيس القلوب سبحانك لا إله إلا أنت الأمان لما نخلصنا من النار وأسألك بأسمعك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا ملك سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا دليل المتحيرين يا غياث المستويثين يا صريخ المستصرقين يا جار المستجرين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أمان القايفين يا راحم المساكين يا أنيس المستوحشين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك لا إله إلا أنت لما لمان لمان خلصنا من النار يا ذا الجيد والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمن خلصنا من النار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 سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمان ولمن خلصنا من النار وأسألك باسمك يا مؤمن يا مهيم يا مكين يا ملقن يا مبين يا مبين يا مزين يا معظم يا معين يا ملمن سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمان ولمن خلصنا من النار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 يا من هو في لطفه قدير سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا ينتظر إلا بره يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبكت رحمته على غضبي يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك لا إله إلا أنت لمن ولمن خلصنا من النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ظافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الواعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان خلصنا من النام. فأسألك بأسمعك يا علي يا بفي يا بلي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي يا قوي سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان لمان خلصنا من النار يا من أظهر الجميل يا من ستر على القبيح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 خلصنا من النار. يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا الصفات العالية، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة. يا ذل المنة السابقة سبعانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أستكى الصادقين يا أزهر الظاهرين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أشفع الشافعين سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا بديع السماوات يا جعل الظلمات يا عالم الخفيات يا راحم العبرات يا ساتر العبرات يا كاشف البليات يا محيي الأموات يا ضعف الحسنات يا منزل البركات يا شديد النقمات سبحانك لا إله إلا أنت لمان الأمان خلسنا من النار ve sənək, bəhs mənək. Ya mücavir, ya mükadir, ya mütahir, ya ya müqdim, ya müaçhir, ya ya müdir, ya mübşir, ya müdabir. Subhanak ya la ilahe illa antalaman. Çalısnamın alnır. يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعل الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب الجلال والإكرام سبحانك يا لا اين لا انت من علماء خلصنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سندَ من لا سنده له يا زهرة من لا زهرة له يا غيا تمن لا غيا له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فقر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غية من لا غية له سبحانك يا لا علاء إلا أنت لما نلمان خلسنا من النار وأسألك بأسمائك يا قيم يا دائم يا راحم يا حاكم يا عالم يا عاصم يا كاسم يا سالم يا كابض يا باسط سبحانك لا إله إلا أنت المعن الأمان خلصنا من النض يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشد يا معين من استعان يا مغيث من استغاث يا صريق من استسرق يا غافر من استغفر سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلسنا من النار يا كريم الصف يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا لطيف الصنع يا دائم اللطف يا نافس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضيا بالحق سبحانك يا لا اله الا انت لا مانع لما ان اعطيت ولا يا عزيز لا يضام يا لطيف لا يرام يا رقيم لا ينام يا قائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يطعم يا قبيا لا يضعف سبحانك لا إله إلا أنت لمن ولما أجرنا من النار فأسألك بأسمائك يا واحد يا واجد يا شاهد يا ماجد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع يا هادي سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أحكم من كل حكيم يا أعلم من كل عليم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز يا ألطف من كل لطيف سبحانك يا الله إلا أنت لمعن الأمان أجرنا من النار يا من هو في عهده وفي يا من هو في مفاعيه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علمه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا في عظمته عظيم يا في عظمته مجيد يا في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت لما ya man şeyin qazi ol, Ya şeyin kain ol, Ya şeyin mevjud ol, Ya şeyin minib ol, Ya man şeyin kafif ol, Ya man şeyin mubhip ol, Ya man ve kıl şeyin qa'im يا من وكل شيء صائر إليه يا من وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمن أجرنا من النار وأسألك من أسمعك يا كافي يا شافي يا بافي يا معافي يا علي يا داعي يا رضي يا قاضي يا باقي يا هادي سبحانك يا لا اله الا انت لما انا من النار يا من لا مفر الا اليه يا من لا مفزع الا اليه يا من لا ملجأ الا اليه يا من لا يتمكل الا عليه يا من لا مقصد الا اليه يا من لا ملجأ إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا يعبد إلا إياه يا من لا يستعان إلا منه يا من لا حول ولا قوة إلا به سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا غير المرهوبين يا غير المطلوبين يا غير المرغوبين يا غير المسئولين يا غير المكسودين يا غير المذكورين يا غير المشكورين يا غير المحبوبين يا غير المنزينين يا غير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا من هو خلق فسوى يا من هو قدر فهداه يا من هو يكشف البلوى يا من هو يسمع النجوى يا من هو ينقذ الغرقا يا من هو ينجي الهلكى يا من هو يشفي المرضى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 وأسألك بأسمعك يا غافر يا ساتر يا قائر يا قادر يا ناظر يا فاطر يا شاكر يا ذاكر يا ناصر يا جابير سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان أجرنا من النار يا من هو في البر والبحر سبيله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 يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أعظم من كل عظيم يا أعز من كل عزيز يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف يا أرحم من كل رحيم يا أجل من كل جليل سبحانك يا لا اله الا انت الا انت المعان من من النار يا اسمك يا قريب يا رقيق يا حبيب يا مجيب يا حسيب يا طبيب يا بصير يا يا منير يا مجين. سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان من النار. نار. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مكهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافزا غير محفوظ، ya ناصرا غير منصور Ya شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا لا اله الا انت ya nuran nur, ya münebbiran nur, ya musavviran nur, ya halikan nur, ya mukaddiran nur, ya müdebbiran nur, ya nuran Qabla kulli nur, ya nuran ba'de kulli nur, ya nuran Fauka kulli nur, ya nuran leyse mithlehu nur. سُبْحَانَكَ لا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَمَن أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مَنْ عَطَاؤُهُ شَرِيفٌ يَا مَنْ فِعْلُهُ لَطِيفٌ يَا مَنْ لُطْفُهُ مُكِيمٌ يَا مَنْ إِحْسَانُهُ قَدِيمٌ يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ سبحانك لا اله الا انت تعلم لمان من النار. وأسألك يا يا مفصل يا مبدل يا مسهل يا يا منزل يا يا مجمل يا مكمل يا مفصل سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان من النار. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدا يا من يحيي ولا يحيى يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا إعلان إلا أن تلمان لمان أجرنا من النار يا نعم الحبيب يا نعم الطبيب يا نعم الحسيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا نعم الأنيس يا نعم الوكيل يا نعم المبلاء يا نعم النصير سبحانك يا لا إله إلا أنت لمعن لمان أجرنا من النار يا سرور العارفين يا أنيس المريدين يا مغيث المشتاقين يا حبيب التوابين يا رازق المكلين يا رجاء المذنبين يا كاشف المكروبين يا منفسا عن المغمومين يا مفرجا عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نُلمان نجرنا من النار يا رب الجنة والنار يا رب النبيين والأخيار يا رب الصديقين والأبرار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والأثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحارة والقفار يا رب العبيد والأحرار يا رب الإعلان والإسرار يا رب الليل والنهار سبحانك يا لا إله إلا أنت لمعن لمعن أجرنا من النار يا من لحق في كل شيء علمه يا من نفذ بكل شيء بصره يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا يحسن عباد نعماءه يا من لا تبلغ الخلائك شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوام كنها يا من العظمة والكبرياء الرداء يا من الهيبة والسلطان بهاء يا من تعزز بالعز بكاء سبحانك يا لا علاء إلا أنت لما لمان لمان أجرنا من النار يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العلا يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له النار والضوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له السماوات العلى يا من له العرش والثرى سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن ولمن أجيرنا من ويسألك من أسمائك يا عفو يا غفور يا بدود يا شكور يا صبور يا روف يا عطوف يا قدوس يا حي يا قيوم سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا من هو في السماء عظمته يا من هو في الأرض آياته يا من هو في كل شيء دلائله يا من هو في البحار عجائبه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائك قدرته سبحانك لا اله الا انت لما اننت لمان امنا اجرنا من النار يا حبيب من لا حبيب له يا طبيبا من لا طبيب له يا مجيبا من لا مجيب له يا شفيقا من لا شفيق له يا رفيقا من لا رفيق له يا شفيعا من لا شفع له يا مويثا من لا له يا دليلا من لا دليل له يا قايد من لا قايد له يا راحم من لا راحم له سبحانك يا لا علا إلا أنت لمعن الأمان أجرنا من النار يا كافي من استكفى يا هادي من استهداه يا كالي من استكلاه يا داعي من استدعى يا شافي من استشفى يا قد من استغنا يا مغني من استغنى يا موفي من استمى يا مقوي يا من استقوى يا بن يمن استنلا سبحانك يا الله لا اله الا انت الامان لمان لمان اجرنا من النار وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا صادق يا سابق يا سايق يا فالق سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا من يقلب الليل والنهار يا من خلق الظلمات والنور يا من جعل الظل والحرور يا من سقر الشمس والقمر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاهمة ولا ولدا يا من لم يكن له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل يا من له الحول والقوة سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان نجنا من يا من يعلم مراد المريدين يا من يملك حوائج السائلين يا من يسمع أنين الوالحين يا من يرى بكاء الخايفين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يرى ندم النادمين يا من يقبل عدر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين سبحانك يا لا علا إلا أنت لمعن الأمان نجنا من النار يا دائم البقى يا غافر الخطى يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا رافع السماء يا كاشف البلاء ya Azim Ya Kadir Ya Kefir el Vefa, Ya Şerif el Jaza. Subhanak Ne وأسألك بأسمعك يا غفار يا ستار يا قهار يا جبار يا صبار يا رزاق يا فتاح يا علام يا وهاب يا تواب سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان نجنا من النار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 يا من أعزني وأغناني يا من أماتني وأحياني يا من آنسني وآماني سبحانك لا إله إلا أنت لما لمان لمار نجنا من النار يا من يحكم الحق بكلماته يا من لا معقب لحكمه يا من لا رد لكضائه يا من يحول بين المرء وكلبه يا من يقبل التوبة عن عبادي يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من السماوات مطبيات بيمينه يا من هو أعلم بمن ظل عن سبيله يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان نجنا من النار يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناءا يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت المان لمن نجنا من النار وأسألك بأسمعك يا شفيع يا سميع يا رفيع يا منيع يا بديع يا سريع يا بشير يا نذير يا قدير يا مكتدير سبحانك يا لا إله إلا أنت لما من النار يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي لا يشبهه شيء يا حي الذي ليس كمثله حي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 يا من له نور لا يطفى يا من له ثناء لا يحصى يا من له نعوت لا تغير يا من له نعم لا تعاد يا من له ملك لا يزول يا من له جلال لا يكيف يا من له قضاء لا يراد يا من له صفات لا تبدل يا من له كمال لا يدرك سبحانك يا لا اله الا انت لمان والامان نجنا من النار يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو خير الناصرين يا من هو خير الفاصلين يا من هو خير الشاكرين يا من هو أعلم بالمفسدين سبحانك أنا إلا, إلا إن تلامان لمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا مبد يا معيد يا حفيظ يا محيط يا حميد يا مجيد يا مكيت يا مويث يا معز يا سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان نجنا من النار يا من وأحد بلا ضد يا من وفرد بلا ند يا من وصمد بلا عيب يا من وبتر بلا شافع يا من ورب بلا وزير يا من وغني بلا فكر يا من وسلطان بلا عزل يا من هو ملككم بلا عجز يا من هو موجود بلا مثيل سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن الأمر نجنا من النار يا من هو ذكره شرف للذاكرين يا من هو الشكره فوز للشاكرين يا من هو حمده فخر للحامدين يا من هو طاعته نجاة للمطيعين يا من وبابه مفتوح للطالبين يا من وسبيله واضح للمؤمنين يا من وآياته برهان للناظرين يا من وكتابه تذكرة للموقنين يا من وعفبه ملجأ للمذنبين يا من ورحمته قريب للمحسنين سبحانك يا لا علاء إلا أنت لما نلماء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 ya من la يعدنا عماؤه Subhanaka ya la ilahe illa anta laman laman Najjina minal nar Ve as'aluka bi asmaike Ya bu'in, ya mubin, ya emin Ya makin, ya metin, ya şedid Ya şehid, ya rşid, ya hamid, ya mgeed سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان نجنا من النار يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفضل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد الوعيد يا قريبا غير بعيد يا من هو الوليه الحميد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد يا من وأقرب إليه من حبل الوريد سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلما ننجنا من النار يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا موني البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا عسمة القائف المستجير يا من هو بعباده بصير يا من هو بحوائج العباد خبير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان نجنا من النار يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا ذا البأس والنقام يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الضر والألام يا عالم السر والهمام يا من له البيت والحرم يا من يخلق الأشياء من العدم سبحانك يا لا إله إلا أنت لما ننجنا من النار وأسألك بأسمعك يا عادل يا قابل يا فاضل يا فاعل يا كافل يا جاعل يا كامل يا فاطر يا طالب يا مطلوب سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان لمن نجنا من النار يا من أنعم بحوله يا من أكرم بطوله يا من عاد بلطفه يا من تعزز بقدرته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 يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يتوب على من يشاء يا من يصنع في الارحام كيف يشاء يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من يقتص برحمته من يشاء سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان نجنا من النار يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لم يزل رحيما يا جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من جعل من الماء بشرا يا من أحصى كل شيء عددا يا من احاط بكل شيء علما سبحانك يا لا إله إلا أنت لما رلمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا فرد يا بتر يا أحاد يا صند يا أمجاد يا أعز يا أجل يا أحق يا أبر يا أبد سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان لمن نجنا من النار يا معروف من عرفه يا معبد من عبد، يا مشكور من شكر، يا مذكور من ذكر، يا محمود من حمده، يا موجود من طلبه، يا موصوف من وحده، يا محبوب من أحب، يا مرغوب من أراد، يا مقصود من أناب إليه. سبحانك علائلا إلا أنت نجنا من النار يا من لا ملك إلا ملك يا من لا يحسن عباد الثناء يا من لا تصف الخلايا جلاله يا من لا يدرك الأبصار كماله يا من لا يبلغ الأفهام صفاته يا من لا ينال الأفكار كبرياءه يا من لا يحسن الإنسان نعوته يا من لا يرد عبادك ضائة يا من ظهر في كل شيء آياته سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان نجنا من النار يا حبيب الوكائين يا سند المتوكلين يا عادي المضلين يا بلي المؤمنين يا أنيث الذاكرين يا أقدر الكادرين يا أبصر الناظرين يا أعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا أنصر الناصرين سبحانك يا لا إله إلا أنت لمعلمان نجينا من النار وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا منعم يا معطي يا مغني يا محي يا مبدي يا مرضي يا منجي يا محسن سبارك يا لا إله إلا أنت لما رلمان نجنا من النار يا كافية كل شيء يا قائما على كل شيء يا من لا يشبهه شيء يا من لا يزيد في ملكه شيء يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يقفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك على إله إلا أنت لما نلمان نجنا من النار يا من لا يعلم الغيب الا هو يا من لا يصرف السوء الا هو يا من لا يدبر الامر الا هو يا من لا يغفر الذنوب الا هو يا من لا يقلب القلب الا هو يا من لا يخلق الخلق الا هو يا من لا يتم النعمه الا هو يا من لا ينزل الغيث الا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو يا من لا يغني على التحقيق إلا هو سبحانك لا إله إلا أنت لمن لما نجنا من النار وأسألك بأسمعك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمير يا ناهي يا رجا يا مرتجى يا عظيم الرجى سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان الأمان خلصنا من النار يا معين الضعفة يا كنز الفقرى يا صاحب الغربى يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعدى يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا أنيس الأولياء يا حبيب الأتقياء يا إله الأغنياء سبحانك يا لا إله إلا أنت لما رلمان خلصنا من النار يا ملك كل شيء آخره يا إله كل شيء وصانعه يا رازق كل شيء وخالقه يا فاطر كل شيء ومليكه يا قابض كل شيء وباسطه يا مبدئ كل شيء وموعده يا مسبب كل شيء ومقدر يا مربي كل شيء ومدبر يا مكبر كل شيء ومحول يا محي كل شيء ومميت سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن ولمن خلصنا من النار يا خير ذاكر ومذكور يا خير شاكر ومشكور يا خير حامد ومحمود يا خير شاهد ومشهود يا خير داع ومدعوب يا خير مجيب ومجاب يا خير مونيس وأنيس يا خير صاحب وجليس يا خير مكسود ومطلوب يا خير حبیب ومحبوب سبحانك يا لا اله الا انت لما لمان الامان خلصنا من النار يا من هو لمن دعاه مجيب يا من ولمن أطاعه حبيب يا من هو لمن احبه قريب يا من وبمن اراده عليم يا من ولمن رجاه كريم يا من وبمن عصاه حليم يا من هو في حلمه حكيم يا من وفي حكمه عظيم يا من وفي عظمته الرحيم يا من وفي إحسانه قديم سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان لمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا مسبب يا مقرب يا معقب يا مقلب يا مقدر يا مرتب يا مرغب يا مذكر يا مكفن يا متكبر سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلسنا من النار يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يمنعه فعل عن فعل يا من لا يلهي قول عن قول يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال يا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين يا من طاب بالذكره قلوب المخبتين يا من لا يضيب عن قلوب المشتاقين يا من هو غاية مراد المريدين يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا من هو علمه سابق يا من هو صادق يا من هو لطفه ظاهر يا من وأمره غالب يا من وكتابه محكم يا من وقضاه كائن يا من وقرانه مجيد يا من وملكُه قديم يا من وفضله مقيم يا من وعرشه عظيم سبحانك ألا لا إلا أنت من خلصنا من النار يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا معطي الثواب يا ملهم الصواب يا منش السحاب يا شديد العقاب يا سريع الحساب يا من له يا غفور يا تواب سبحانك يا لا إله إلا أنت لما رلمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قادرنا يا رازقنا يا دليلنا يا مغيثنا سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان لمن خلصنا من النار اللهم ربنا خلصنا وأجرنا ونجنا من النار غفنا بعف عننا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دار كدسك مع الابرار بعفك يا مجير بفضلك يا غفار واسالك بهك هذه الاسماء الكريمه الشريفه بالصفات الجليله اللطيفه أن تصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد حسنات محمد الله حسمي الله لا الله جحيد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله الله توكلت على الله فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم. سبحانك لا اله الا انت الا من الامان لا احصي ثناءا أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن توفر لي ولوالدي بلأستاذي سعيد النرسي ولطلبة رسائل النور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات وترحمنا رحمة تونينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحكه وأن لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعن من علك عليه هذه الأسلال آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكتكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجبارح وسائر الفات وتحفظنا من كل شر وسوء و ترزقنا السلامه والعافيه والخيره في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين